يا رب بسط الرزق للخالق والعباد يا رب أنا بدعي دعوه صدك نجينا من العينات لكل شيء في في الدنيا دي